وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آ جَر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آ جَر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَقَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ وَقَوْ فَذضَلالُِبين وَكذَِكَ نُرين إبْبرااهِ مَ مَ لَكوتَ السَّمواتِ وَأَض وَلكُونَ مِنَ المُوقنين وَكذَكَ نُرين إِلَٰهٍ لَّرَبِّنَا مَدَّ كَفَّتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْلِصِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا فَنَمَّاجَ عَلَىٰ سِرِّ اللَّيْلِ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي, لم يهدني ربي, لم يهدني ربي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ لِنِي رَبِّ لَا أَخُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ يَا رَبِّ هَذَا, هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذا اتى الضرب فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون فلما افلت قال يا قوم اني بريء اتُشْرِفُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَتَرَصَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَتَرَصَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ قال أتحاجوني في الله وقد هدان قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا افو ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا ولا افو ما تشركون به وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ وكيف أخاف ما أشرقتم ولا تخافون ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به وَلَا سلطانا ولا تخافون أنكم بالله ما لمن الذل به عدتم سول قانا فاي الفريقين احق بالام فاي الفريقين كنتم تعلمون إلا <تصفيق>